قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ سَمَاءَ مَاءَ فَأَنَبَتْنَا بِهِ فَأَنَبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَهْجَتِنَّ مَا كَانَ لَكُمْ فَأَنبَتْنَا لَكُمْ بِهِ حَدَائِقَ فَهَمْدَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فاتا بهجتي ما كان لكم ما كان لكم ان ات بف شجرها الاههم مع الله الاههم مع الله بل هم ظلم يعدلون ام من جعل الارض قررا واجعل خلالها على بين ال البحرين حاجز فهم وإِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَإِلَٰهُمُ مع اللَّهُ إِلَٰهُمُ اللَّهُ بَل لَّمَّا تَذَكَّرُونَ فَمَن يَخْسُ فُسُوءَ اوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَى هِمَ عِنْ اللهِ إِلَى هِمَ عِنْ اللهِ فَلِنَمَا تَذَكَّرُونَ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البر بين يدي رحمته الههم مع الله ايدهم الله تعال الله تعال الله تعال الله, الله عن ما يشركون ام من الخلق ثم ي ومن يرزقكم من السماء والارض ومن يرزقكم من السماء والارض الههم مع الله الههم مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين